بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مِّمْ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّر عنهم سيئاتهم لن كفّر عنهم سيئاتهم ولن أحسن الذي كانوا يعملون وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ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 في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا يَعْلَمُونَ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 فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين